بخير خيرات، وإن شرًا فار، و... نعم، ولا اريد الشر الا انت دا، هل أليس هذا في حكم غير موجود؟ على أن اسمه أليس إطلاق إطلاق الروي، لأن الشاعر لا يستطيع أن يقول وإن شر فار، إن إلا أن تأ الروي تفزماري بالإطلاق المقصود بخير خيرات وإن شر فشر ولا أريد الشر إلا أن تريد تتكلم وذلك الذي تحدث معه بهذا فهي. الخير خيراتين وعين شرف شرف أشديك بالخير واحد خيرات وأشديك بالشر في ولا أريد الشر إلا أن تريده فإذا أردت او أشتري مرة أحد لا أجدنا إذا لازم غريان شو يقولون لنا شوفوا هذه الأمثال العالمية هذه أيضا ما يدخل في دروس الثانية عندنا كتاب ألافه أحمد تيمور باشا رحمة الله عليه هذا أحده علماء اللغة العربية في أوائل القرن العشرين هذا كان رجلاً ثرياً جداً وكان عالماً كبيراً وكانت له مكتبة كبيرة جداً وهدية بعد موته دار كتب مصري الآن شور ذلك الجناح بجناح تيمورية على أن في كتاب سما الأمثال العامة، اجمعوا من الكتاب الأمثال العامة المتداول في عصره في بلده. هنا عندنا شحلي وعاصدي عبد الرحمن مشجور. على كل حال، ما ما ما ما, ما نغير هذا عندنا بالخير خيرات وإن شر فشر. يقولون. اللي بغنى نبغيه ونكون على راسه وعمامه واللي ما بغنى ما نبغيه إلى يوم القيامة ممنوع صلحنا ديرنا المغرب لا لا نجي العرب هذا المصريين ويجنبون امثالهم العاميه لان احنا ما نشوف طيب بالخير خيرات ودع شر الف ولا اريد الشر الا انت هذا يا على ما ذكرت لكم وما زال اذكر لكم ان العرب قوم ما تطيع. قوام الأذكياء نعم قوام الأذكياء العرب تقول والله أفعل هذا وتقصد لا أفعل والله أفعل هذا أي؟ لا أفعل تالله تفتأ و تذكر يوسف يعني تالله لا تفتأ و تذكر يوسف هل لا بد أن تعتمد على النفي اتى عندما, عندما عندما غيب الشمس يعني عندما أرادت الشمس ان تغيب هذا لا نظير في القرانيات فاذا قرات القران فاستعذ بالله كيف زعما اذا قرات القران لما نقرا امتالي وليس يقول صدق الله العظيم يقولها فمن يقول صدق الله العظيم يقول عوذ بالله من الشيطان الرجمين هكذا يعني فإذا قرأت القرآن فاستعيذ فإذا أردت أن تقرأ القرآن حذف ذلك ومن واضح عند السامع أن المقصود يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم تاكو دوت جوغو غول اي والله اكبر هكذا يعني اذا اركتم القيام طيب وان الحج بتعويض ومثلو لكم لهذا الـ لهذا الحذف بالتعويض من أنواع من انواع التنوين تنوين ما هو التنوين طيب أحسنتم نعم طيب هي نون نعم نعم قدمنا ثاني هذا هذا التعريف يذكرونه لهم ف قاعد أقوله في الروض هو نون ساكينه تلحق آخر ليه لفظاً لا لكن هل تلحقه؟ هل نون هل هل نون ثلاثية الحو أخره خطط نفضل خطط مكين ولا ترى موجودة فيه هذا التنوين أكثر. هم يقولون إن التنوين خصائص اسم يعرفوا التنوين يعرفوا الاسم؟ التنوين لكن بعض أنواع التنوين على كل حال تدخل على الأفعال وعلى الحروف هذا إن شاء الله إذا درست منه والله من درس أنه يعرفه هو من لم يدرسوا عليه أن يدرسه أن نوع من أنواع التنوين يسمى تنوين العوض هو المقصود عندي الآن تنوين العوض ما هو تنوين العوض عندنا نعم صدر هو تنوين العوض لا لكن مبد العوض مبد العوض تنويل نعم <تصدق> لا تنويل مقابلة هذا نعم ما هو لا أنا لا أسأل عن أقسامها أنا أسأل عنه مو هل هو تنويل تنوين عوض هو تنوين يلحق المضاف عند حد مضاف اليه هذا نوين عوض عند مضاف مضاف اليه تقول مثلا كل طالب حريص على الفائده كل طالبين هاي كل طالبين